بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثق في قال الإمام قال الشيخ الإمام الحبر الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء وجامع الخلق لفصل القضاء لفوز المحسنين وشقوه أهل الشقاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهاده يسعد بها قائلها يوم الجزاء وصلى الله على سيد المرسلين والانبياء محمد وآله وصحبه النجباء أما بعد فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها فنبدأ بنسبه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 ابن نابس ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالح ابن عيبر ابن شالح ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوسخ ابن أخنوع وهو إبنيس النبي فيما يزعمون وهو أول نبي ادم حواطي النبوة وخط بالقلم ابن يرد ابن, مهل ابن مهلين ابن قيمن ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام هذا النسب ذكره محمد بن اسحاق بن يسار المدني في إحدى الروايات عنه وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه وما بعده مختلف فيه وقريش ابن فهر بن مالك وقيل النضر بن كنانة أمه صلى الله عليه وسلم وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول بليلتين خلتا من يوم الاثنين وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما وقال بعضهم بأربعين عاما والصحيح أنه ولد عام الفيل ومات ابوه عبد, عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتى له ثمانية وعشرين وعشرون شهرا وقال بعضهم مات ابوه وهو ابن سبعة أشهر وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة وقال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بن شهرين وماتت أمه وهو, وهو, ابن, الر... وهو, وهو ابن أربع سنين ومات جده عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين وقيل ماتت أمه وهو ابن ست سنين وأرضعت صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وابا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أرضعتهم بلبن ابنها مسروح وأرضعت حليمة بنت أبي ذؤي بن السعدية رواج بير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا, إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي صحيح متفق عليه وروى أبو موسى عبد الله بن قيس قال ثمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة وفي رواية ونبي الملحمه وهي المقتله صحيح رواه مسلم وروى جابر من عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا, أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماح الذي ينحو الله بي الكفر فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي فكنت إمام المسلمين وصاحب شفاعتهم فسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوفا ورحيما ورحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم نشأته صلى الله عليه وسلم بمكه فخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام وزواجه بخديجة ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب وبعده عمه أبو طالب عبد المطلب وطهره الله عز وجل من دنس الجاهليه ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من امانته وصدق حديثه وطهارته فلما بلغ اثنتي عشرة سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرا فراه بحيرا الراهب فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه رحمة للعالمين فقيل له وما علمك بذلك قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي وإنا نجده في كتبنا وسأل ابي طالب فرده خوفا عليه من اليهود ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسره غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته ولما بلغ خمسا وعشرين سنة تزوج خديجة عليها السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من سنته التي يقتدى به فيها والتي جبله الله عليها وجعلها خلقا من أخلاقه التي يتخلق بها ويتميز بها فيكون من اقتدى به في هذه السيرة فإنه يكون من أمته ومن أتباعه وقد كتب العلماء قديما وحديثاً في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أول من كتب محمد بن إسحاق المطلبي عالما من علماء أهل المدينة كتب السيره النبويه وتوسع فيها وذكر فيها قصة قد تكون غريبة وذكر الأشعار التي قيلت فيه والتي قيلت في الغزوات ثم إنها لطولها أقتصرها عبد الملك بن هشام، فطبعت سيرة ابن هشام، وطبعت أيضا سيرة ابن اسحاق كذلك كتب في سيرة أيضا موسى بن عقبة، وقال إن سيرته أصح، وأسانده أوثق. ثم توسّع آخرون وكتبوا في سيرته. حتى بلغت مجلدات ومنهم ابن كثير في التاريخ والذهبي ايضا في التاريخ الكبير وابن القيم في زاد المعان وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين وهذه الرساله أجمعها أبو محمد عبد المغني ابن سرور المقدسي الحمدلله رحمه الله وهو صاحب عند الأحكام التي تدرس كثيراً في المعاهد وفي الكليات وفي الدورات والتي عليها عظة روح متقدمة وله ترجمة طويلة ذكرها ابن رجب رحمه الله في ذائل الطبقات وتوسع فيها وذكر ايضا كثيرا من مؤلفاته من يدل على سعة علمه رحمه الله اختصر هذه السيرة لاجل أن الإنسان طالب العلم يلم ببعض هذه السيره النبوية ويعرف حقيقة ما تحتوي عليه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من أصول الدين كما ذكر في سؤال الملكين في القبر أنهم يقولان من ربك وما دينك ومن نبيك يسأل عنهم الميز في رواية ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فمعرفته اولا معرفة نسبه وثانيا معرفة أحالي ابويه وأعمامه وغيرهم ممن له به صلة وإذا شك, لا شك أنه عرف نسبه عرف بذلك شرفه أن الله تعالى اختاره على علم حيث نبهه وجعله اهلا لحمل الرساله وتربى تربيه صالحه لم يتلوث بشيء من اوضاع الكفر ولا اوضاع المشركين إلى أن انزل الله تعالى عليه الوحي تكلم العلماء على ذلك فمن من توسع ومنهم من اختصر كما في هذا المختصر ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قدوة أمته أمرنا الله تعالى بأنك تجيبه بقوله تعالى لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله ولهم الآخر أي قدوة هو قدوتكم وهو أسوتكم الذي تسيرون على سيرته وعلى نهجه لتكونوا حقا من أمته الذين يحسرون في زمرة أمته ها هنا أقدم الشارع هذه المقدمة بعد البسملة الحمد لله قالت الارض والسماء حقا أن الحمد لله الحمد فذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله يحمد على كل شيء يحمد على الضرى وعلى السرى ويعظم بجميع أنواع التعظيم ومن ذلك الاعتبار من مخلوقاته أكبر مخلوقاته التي نشاهدها. السماوات والأرض فيحمدوا على أنه الذي انفرد بخلقها وجاء إلى النور والظلمة أي نحمده على أنه خلق النور وخلق الظلمات في أول سورة الأنعام قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اي اصيرها نافعه الظلمات التي هي الظلمه الشديده الحالكه وكذلك النور جعل الشمس ضياء والقمر نورا وكذلك جعل النجوم ايضا نورا كان يستضاء به ومكن أن الإنسان من أن يعمل ما هو نور يستضيع به في ظلمات الليل وجامع الخلق لفصل القضاء وصف لله تعالى أنه الذي يجمع الناس في يوم القيامة فقال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميطات يوم المعلوم الأولون كلهم والآخرون يجمعهم الله تعالى ثم يقضي بينهم ويفصل بينهم ويميز السعداء ويميز الأسفاء لفوز المحسنين وشكوة أهل الشقة أي إذا جمعتهم أجاز المحسنين بإحسانه والمسيئين بما يستحقونه قال الله تعالى ليجزي الذين أتاءوا بما أملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة فأهل الإحسان هم الذين اتقنوا الاعمال والاحسان كما فسر انه ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك والشكاء الاشقياء هم المحرومون من الخير والمحرومون من ثواب الله تعالى ميز الله تعالى الخلق يميزهم في الاخره ألف منهم سقي وسعيش ومقرب وطريش يميزهم ويحشر كلا مع أجناسه لقوله تعالى أحكر الذين ظلموا وازواجهم يعني أجناسهم وأشهد أن لا إله إلا الله مهده لا شريك لا شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء هكذا يقول بعض العلماء كل خطبه ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمه يعني المبتوره او المقطوعه الاصابع او مقطوعه الكبس فلاجل ذلك يشترط العلماء في الخطاب الشهادتين الشهادة ان لا اله الا الله ا بمعنى ان يعترف العباد ان الله تعالى هو الاله الحق لا اله غيره ولا رب سواه هو رب العالمين وهو خالق الخلق اجمعين وكذلك هو الاله الحق اله العالمين الذي لا تصلح الإلهية الا له وحده لا شريك له وحده اي هو المستحق للعباده وحده ليس له شريك في عبادته كما انه ليس له شريك في ملكه هذه الشهاده اذا شهد بها المسلم واعتقدها وايقن بما تتضمنه وتعبد لله بمضمونها واخلص عبادته كلها لله الله تعالى فانه يسعد قائلها يوم الجزاء والحساب في الاخره وصلى الله وسلم وصلى الله على سيدنا على سيد المرسلين والانبياء الصلاه من الله ثناؤه على عبده في الملا الاعلى اي انه سبحانه يصلي عليه ويثني عليه بين الملائكه وبين الملائكه الاعلى وكذلك يصلي على المؤمنين قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور اي يثني عليكم فالصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملاء الاعلى والصلاه من الملائكه الاستغفار والصلاة من الادميين الدعاء وقد امرنا الله بان نصلي عليه ونسلم صلوا عليه وسلموا تسليما وها هنا اقتصر المؤلف على الصلاه ولكنه ذكر بعد شطر الصلاة والسلام محمد سيد المرسلين وسيد الأنبياء وأفضلهم سمي محمد لكثرة في خصواله الحميد ويصلى أيضا الى اله وهم أتباع دينه يقول بعض الشعراء: آل النبي هم أتباع ملته من كان من عجم منهم هم من عربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاضي ابي لا هبي فآله أتباعه ديال دينه كما ذكر الله آله في العون أبسل آله في العون العذاب أليس قرابة في العرض. بل أتباعه وذهب بعض المعلمة إلا أن آله وازواجه وذريته واقاربه وانهم اهل ان يصلى معا عليهم ويختص ذلك بالمؤمنين الذين امنوا به جاء في بعض الروايات قوله صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وازواجه وذريته واصحابه الذين صاحبوه يعني آمنوا به وصاحبوه ورأوه ولو لم تصل رؤيتهم له فكلهم يدخلون في صحابته وقفهم بأنهم نجبا النجباء الأفاضل يقول رحمه الله فهذه جملة مختصرة من أهوال سيدنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم المختصر ما قل لفظه معنا معناه ويقول علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يبطل فيمعل فلذلك اقتصر هذه السيره ولم يتوسع فيها ولو توسع لبلغ مجلدات كما فعل الكثير كثير رحمه الله في تاريخه على بداية النهاية فإنه جعل فيها انه خمسة مجلدات كلها تتعلق بالسيرة وكذلك الذهب أيضا وهو زمير الابن كثير يقول لا يستغني عنها أحد من المسلمين يعني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعى أبي قوله نفعنا الله أبيها ونفع بها من قرأها ومن سمعها دعوة يرجى أنها مكبولة ابن بنسبه صلى الله عليه وسلم لمعرفة اتصاده أبي آبائه فيقول كن يتوب أبو القاسم فكان أكبر أولاده الذين ولدوا لهم من خديدة. فكان يعرف بأب القاسم قد ورد انه نهى أن يكنى أحد بكنيته وقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما بعدت قاسما أقسم بينكم ولكن فصح الولماء ان هذا خاص بحياته وإلا فقد تفنى بعده كثير وجاء عظم حديث أن امراه قالت يا رسول الله أني ولدت ولدا فسميته محمدا وفنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال ما الذي احل اسمي وحرم كنيتي او ما الذي حرم احل كنيتي وحرم اسمي وكان عظام محمد ابن القاسم ابن ابي بكر اسمه محمد وكنيته أبو ابو القاسم وجده محمد بن ابي بكر لا خلاف ان اسمه العلم محمد قالوا سمي به الكفر في صالح الحمد. اختار الله تعالى له هذا الاسم. ولما اختاره وأظهر النبوة وخالف المشركين عند ذلك كانوا يسمونه مذمنا. في ويقول بعضهم أن تكون رأيت أبي لحم مذمما من عصينا ودينه كلينا فيقول الله تعالى الا ترون ان الله صرفهم عن اسم يذمنا مذمنا نوحنا محمد اسمه عبد, اسم ابيه عبد الله وهو ايضا اسمه حسن موافق للعبوديه لله وكل في اهل الجاهليه اسم عبد الله أما جده فهو عبد المطلب اسمه شيبة ذكر أنه ورد في المدينة النبوية وكان أخواله بن النجار ولما ترعب ذهب إليه أمه المطلب بن هاشم المطلب أخو هاشم فلما جاء إليه حمله معه إلى مكة رأاه أهل مكة وعليه أثر السفر من هذا يا مطالب قال هذا عبدي فسموه عبد المطالب وإذا اسمه شيبة ويغرف بشيبة الحمد وله سيرة عظا طويلة أما جده هاشم أفقر اسمه المغيرة وسمي هاشما لانه كان يخرع الفجاج نحوه ويقولون له يقيل اسمه اسمه عمر يقولون فيه عمر الذي هشم السرعدة لضيفه يعني أنه كان منكرم أنه يضيف الكرم يده عبد المطالب هو الذي قال له المخيرة كذلك ويقول أجده قصي كان أيضا من أشرف في قريش ويسمى مجمع الذي جمع كريشا بعد بعدما كانوا متفرقين أجده كلاب أقيل أنه كان أيضا معروفا باسم غير اسمه، ولكن كانت عنده كلاب فكانوا يقولون أنه هذه كلاب ابن مرة أي كلاب ولدي مرة فبعد ذلك لقب بكلاب ابن مرة ابن تعب بن لأيي بن غالب ابن ذيل بن مالك بن النظر ابن كنان ابن خزيم ابن مدركة ابن بن المضارة بن نزار ابن معد من عدنان نكير الى هنا متفق عليه ولذلك يقال سيد ولد عدنان وما بعد عدنان مختلف فيه فيقول بعضهم عدنان ابن أد ويقول بعضهم ابن عدد ابن آل مقوم ابن نافر بن سيرح ابن يا ربي اشتب النابت ابن اسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمان وهذا ايضا مختلف فيه إبراهيم عند أهل النساء اسمه أبيه اسم أبيه ثالث وفي القرآن آزر وإذ قال إبراهيم لابيه أبيه ابن أخور ابن ساروع بن راعو ابن ثالخ بن عمر عبر ابن سارخ بن الفشخة ابن سام بن نوح بن لمك لا خلاف ان نوح هو نبي الله تعالى وأن ولده سام هو أبو العرب وله ايضا اولى ابن اخر قالوا في نسب ابي لنكب المتوكلف ابن اخنوخ وقال ان اخنوخ هو ادريس المذكر في القران واذكر في كتاب ادريس انه كان رسول النبي ورفعناه مكانا اذيا قيل فيما يدعون قالوا إن إدريس أول بني آدم أعطي النبوة وأول من خطب بالكلم علمه الله الكتابة ابن يلد ابن مهليد بن قينا ابن يانس بن سيس بن آدم عليه السلام هكذا ذكر هذا النسب محمد بن اسحاق في المدني ابي إحدى الجوايات عنه لثيرته يقول المؤلف إلى عزنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه وما بعده مختلف فيه وقريش الذي هو قريش قيل انه غالب ابن فهل هو الذي يسمى قريش واصل كلمه قريش مشتقه من القرش الذي هو من دوام البحر وقيل ان قريش هو النظر النظر ابن امتنانه ولكل من اجداده هؤلاء سيره مشهوره قد تكلم عليها العلماء كصاحب الروض الانف السهيدي الذي شرح السيره وكذلك ابن حجر في باب الباري تكلم على هؤلاء الاجداد اما والدته صلى الله عليه وسلم فإنها آمنة بنت أهل بن عبد من أهل بن زهراء بن كلاب فإنتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب أبن مرة ولها عظا سيرة ولأبايا سير أما ولادته فإنه صلى الله عليه وسلم ولد آمالي هكذا اتفق اتفق المؤرخون انه ولد عمل فيل وكان اهل مكه يعرخون بالفيل السنه الاولى بعد الفيل الثانيه الى ان جاء التاريخ الهجري كانوا يعرخون بعمل فيه، لان حادثه الفيل حادثه شنيئه حادثه كبيره ذكر في تفسير قوله تعالى الم تر كيف فعل ربك ابي اصحاب الفيل الذين حددوا الشهر قالوا في شهر ربيع الاول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين هكذا قال بعضهم اما يوم الاثنين فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال إذاك يوم ولدت فيه فدل على أنه تحقق ان ولادته هي يوم الاثنين وكان اهل الجاخلية يعرفون أيام الأسبوع إلا أنه يسمون الجمعة العروبة فبقية الأيام على ما هي عليه يقول المؤلف يكيل في ولادته أنه بعد الفيل بثمانية ثلاثين عاما وقال بعضهم بأربعين عاما فكل هذه أقوال فظنية والصحيح ولعل ذلك هو الذي ثبت عنه أنه ولد عام الفيل ذكر بعد ذلك وفاه ابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاه جده قيل مات عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم له ثمانيه عشرون شهرا اي سنه ثانيه أربعة اشهر بعد ولادته وكان او ذكروا انه اول من ما مات من اولاد عبد المطلب وذكروا انه يسمى الزميس ذكر ابن اسحاق قصه تسميته الزميس قصه مطوله حتى روي انه صلى الله عليه وسلم قال انا ابن الذبيحين يعني عبد الله وإسماعيل قال بعضهم مات ابوه وله سبعه اشهر هكذا وقال بعضهم مات ابوه وهو حمل مات في دار نابغه وكان هذا هو الاشخر انه مات وهو حمل ولاجل ذلك لما ولد صلى الله عليه وسلم بشروا به يده ولو كان ابوه حيا لبشروا اباه اما القول انه مات بالابواب وبين في والمدينه هذا كول ولكن لعل الاشهر انه مات بمكه سواء في دار النابضه او في غيرها الابوه هذه قيل ان امه ماتت بها ماتت للابوه ولما قيل ذلك اهتم القبوريون بها في هذه الازمنه وسفلتوا لها طرقا وصاروا يأتون إليه ويتبرقون بها الرافرة والكبريون ونحوهم يتبركون بهذا المكان الذي يقولون إنه فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقولون عظاً أنه مات فيه أبوه هو صحيح أنه لا دليل على ذلك إلا رفعت أمه وقال أبو عبد الله الزبير بن وكر وله كتاب في الأنسار يقول تؤفي عبد الله ابن عبد المطل المدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين فقال بعضهم له زمانية ونشرع شهرة قال بعضهم سبعة أشهر وقال بعضهم هو حمل وقال بعضهم ابن شهرين وقال بعضهم مات بالمدينة قال الله مات في دار النابرة. قال الله مات بالأبوة. اليه أدل على أن هذه كلها يتعنى ولا ولا يترتب على موضع موته ولا زمان موته. أي شيئا. إلا أننا نتحقق بأنه مات وهو صلى الله عليه وسلم صديق. ولأجل ذلك ناشى يتيما. واحتكره المشركون لهذا الوصف أن والدته فقل ماتت وله أربع سنين وقيل ماتت وهو ابن ست سنين ولعل هذا هو الأقرب لأنها أرضعته في طهليته بعض المدة ثم جاءت مردئته استعدية خليمة وأخذته وأرأته أبقية رضائه وقامت لحظانته فأدل على أنه أدرك أمه أي أنها عاشت بعد ولادة اي سنوات الأقرب أنها ماتت وله ست سنين أما جده عبد المطلب فإنه قد كفله بعد لما لم يكن له أب كفله جده وقام بحضانته وقام بالنفقة عليه وكأنهم لم يختلفوا أن جده مات وله ثمان سنين وهذا قريب أما رضاعه فقد فبت أنه أرأته ثؤيبة جارية أبي لهب أذكر أن ابا لهب لما بشر بهذا المولود اعتق هذه الجارية التي هي ثويبه ثم إنها تزوجت وولد لها ولد اسمه مسروح أرأت النبي صلى الله عليه وسلم ولدها وأرضأت ايضا انه صلى الله عليه وسلم الذي هو حمزة حمزة بن عبد المطلب أرضأت ايضا من لبنها وأرضأت ايضا أبا سلمة عبد الله ابن عبد الاسد المخزومي زوج أم سلمة أرضأته فكان كان هؤلاء إخوته لما عرضت عليه بنت حمزة أن يتزوجها قال إنها لا تحل لي أني أرعتني وحمزة ذويبة وكذلك عرض عليه أم حبيبة أختها فقال لا تحل لي فقالت إن أنا أحدث تريد ان أن تتزوج ابنت أبي سلم فقال ألو لن تكن ربيبتي ما حلت لي لأنها ابنت اخي من رضا أرضأتني آبا سلمة ذويبه ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم أرضأت حليمة ابنت أبي ذؤيب السعدية وكانت لها ابنت يقال لها الشيء فأجاءته بعدما أن أبدأ أخته التي هي ابنت حليمة وفرش لها بساطة تثريم لها هؤلاء مرعاته أما أسماؤه فقد اكثر العلماء من ذكر أسماؤه توسعوا في ذلك حتى قال بعضهم ان له تسعون تسعون اسما وقد أكثر بعضهم أيضا أكثر من ذلك تصل إلى مئتين ولعلكم أقرأتم تلك الأسماء التي كتبت في المسجد النبوي في أهدف أوراة تركية الرصف الأول من طرف الجدار الايمن إلى طرفه الايسر كلها من أسماء النبي الرحمة نبي الملحمة البشير النذير المدثر المزمل واكثر من ذلك ولكن الصحيح انها صفات لا انها أسمع له لان ثابت عنه انه ذكر خمسه هذه القصه البقيه تعتبر صفات روى جبريل ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني انا محمد وانا احمد وأنا الماخي الذي يمثل الله بالكفر وأنا الحاشر الذي خيسر الناس وأنا العاقل الذي ليس بعد نبي عليه اسمه محمد ورد في القرآن عزيزة الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وكذلك في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه وغير ذلك سمي به لكثرة خصاله الحميده سمي به قبله سبعه عشر على ما قاله ابن خائن كما في الراب المربع احمد هو اسمه الذي ذكر في الكتب المتقدمه ولاجل ذلك ذكره عيسى في قول الله تعالى ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فاحمد بلفظ الفعل بلفظ احمد ربي ولكن بمعنى انه يحمد الله سمي بالمخي الذي يمحو الله تعالى به الشرك وينفع الله به الكفر وهذا اسم مطابق فقد نحى الله تعالى به الكفر ورد الناس الى الاسلام والى التوحيد اما الحاشر فقيل انه الذي يفتر الناس على عقبه يعني في يوم القيامه هو اول من يستحق باب الجنه يقول الملك ابيك امرت ان لا افتح قبلت كاملات ثم يدخل بعده الناس امته من مسائر الامم فيحشر الناس بعدها واما العاقب فإن معناه الذي جاء عاقب الانبياء العاقب هو اخر الانبياء عاقبهم ليس بعده نبي وكونه اخر الانبياء أجاء في القرآن قال الله تعالى وخاتم النبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا رسول الله وخاتم النبي وقد اتوأتر عنه صلى الله عليه وسلم قال إلى نبي بعدي أن خاتم النبيين إلى نبي بعدي. ولكن أخبر بأنه سيأتي بعده كذابون. ثلاثون كل منهم يزعم انه نبي. وقد خرج منهم كثير. في الأهد النبوي مسيلمة سيلما. ولكن الله تعالى خذله و القتل يتنبأ أيضا الرجل في اليمن الأسود الأنسي يتم مع القتل وكان ينزل عليه الشيطان ويتكلم على لسانه ويخبره بالامور الغائبة ذكر ايضا أنه تنبأ المختار من أبي عبيت إلا أنه يحايد إليه ولكن يوم يمحل بل يقتل في زمان قصير اما الذين يتنبؤون كثيرا ولا يلتفت إليهم فإنهم كثير قد يبلغون المئات أو الالوف ولكن لا يكون لهم دولة ولا ينخذ الناس بهم يذكر أن واحدا جاء إلى ضال الخلفاء وقال إن نبي عند ذلك قال اللي بعض الزرائح أكلوه إذا قال ذلك المتنبي إن في العون قال أرجه أخه أبا يقون في العون خير منك أبين أنا أنه يقول لا تعجل هذا من ضع في العقول. وكذلك أيضا أتنبأ آخر ولما أجع أطيل لهما علامه نبيك قال أنذلك علي سوره مثل سورة الكوثر إن أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر ولا تبعي كل كاذب عند ذلك قتل وطلب لأنه تبين أيضا كذبه وغيرهم كثير يقول روى ابو موسى عبد الله المكيف رضي الله عنه قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه اسمى فقال انا محمد وانا احمد وانا المكثفي ونبي التوبه ونبي الرحمه ولروايه ونبي الملهمه فهذا صحيح قد رواه مسلم المقفل بمذنب العاقب يعني الذي يكون عاقب الأنبياء الذي يكتفيهم نبي التوبة يعني سريعته فيابة خباب بالتوبة سريعته فيها دعوة إلى الرحمه أما الملحمة فإنها المقتلة أي أنه يحصله أمة يكسال سواء بينهم وبين المشركين أو بين الأمة بعضهم لبعض حصل بذلك كثير من الملاحم يقول وروى جاء من عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وانا الحاشر وانا الماحي الذي ينفى الله به الكفر فاذا كان يوم القيامه لواء الحمد معي وكنت امام المرسلين وصاحب شباعته اكد الحاشر كما تقدم الذي يفتر الناس على اكذه وكذلك قوله الماحي فاشتره بانه الذي ينفى الله تعالى به الكفر كما تقدم للحدث الأول وذكر من بعد التحدث لنعمة الله يقول تعالى وعلى برمات ربك الحدث أنه يوم قيامة لواء الحمد معه اللواء الذي يكون لأهل الحمد لمن يحمد الله ينضمنا إليه وينضمنا إلى أمته ويقول أنه إمام المرسلين قيل ان الله تعالى اجاب عثله له الانبياء او بعضهم لما اسري به الى بيت المقدس فصلى بهم فهم المامومون وهو الامام وكذلك ايضا صاحب شفاعتهم عندما يتراجعون الشفاعه يطلبون الشفاعه لفصل القضاء من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم عيسى فكلهم يتذر إلى أن يأتوا إليه ويقولوا أنا لها حتى يشفع وهو هذه أسماء يقول المؤلف وسمى الله عز وجل كتابه بشيرا ونذيرا يبشر أهل الخير بالسواب وينذر الكفار بالإكاظ وسمناه عبارة رؤوه الرحيم في تعنيه تعالى بالمؤمنين رؤوه الرحيم يعني أنه رقيق بهم يرحمهم وكذلك قال وما أرسلناك إلا رحمة إلى اي أي أن الله تعالى رحمهم ببعفته ما هكذا ثم إن كثيرا يزيدون في أسمائه أما شيء ما قد لا يكون صحيحا فبعضهم يقول إن من اسماء ياسين والصحيح أنها من الفروق، مثل طاسين وقال من أسماء هي طاحة، والصحيح أيضاً أنها من الأسماء من الفروق، مثل ذكر بعد ذلك نشأته، وسافر أن نشأته من فخرج مع أمي ابي طالب الى الشام وزواجه بخديجه علاقنا بانه صلى الله عليه وسلم ان يشاء يتيما اكتفى له جده عبد المطلب مات ابوه وهو حمل او وهو رضيع وماتت امه وله ست سنين او نحو ذلك إذا كان يتيما من الاب والام فكفى له جده الذي هو عبد المطلب وهو الذي سماه اختار له هذا الاسم وبعد موت عبد المطلب كفى له عمه ابو طالب ابن عبد أب المطلب وبقي هذه كفارته الى ان تزوج وإلى أن ولد له بعض أولاده ثم لما تنبأ حماه عن سيد المشركين فكان الكفار يحترمون أبا لانه لأنهم سادتهم وأشرافهم فلم يتجرعوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإلا فقد هموا أن يقتلوه ولكن الله تعالى قد والله يعصمك من الناس وطهره الله بها لتربيته طهره من الناس في الصحيح انه ما كان ياكل من ذبائحهم التي اهلت لغير غير الله وكذلك ايضا ما اهد انه يشرب الخمور ولا اهد أمنه فعل أفاحشة حماه الله تعالى من أجناس الجاهلية وكذلك على حما أباه وأجداده قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نتاح إلا من سفاه وأخبر بأنه المصطفى قال إن الله صفى من بني إسماعيل كنانة وأصطفى من قريش من قريش، ابن هاشم وأصطفى من بني هاشم هذا هو خيار من خيار فبحره الله تعالى من العيوب من كل عيب يعاب به أفلم يكن يكذب ولم يكن يكذب الو... الو... الو... الوعد. الوعد ولم يكن يغش في معاملة من المعاملات ولم يكن يؤذي احد منحه الله تعالى الاخلاق الجميله كل خلق حسن وازداد بعد ما انزل عليه القران فكان خلقه القران كانوا يعرفونه في مكه الامين يسمونه الامين لانه أمين على ما يؤتمن عليه أودع عنده ودائعة كثيرة أمانات ولما أزم على أن يهاجر فكانت عنده تلك الأمانات أودعها عند ابن عمه علي بن أبي طالب حتى يأتي أعذرها ويأخذها منه شاهدوا امانته وشاهدوا صدق حديثه وشاهدوا طهارته قال الله تعالى وانك على خلق عظيم هكذا جبله الله على هذا الخلق العظيم لانه اختاره نبيا لما بلغ اثنتي عشر سنه خرج مع أمه ابي طالب الى الشام حتى بلغ بصره التي بالشام إذا رآه بحيرا الراحب فعرفه بصفته فجاء وآخذ بيده وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا إباده الله ورحمة العالمين فقيل له وما علمك بذلك قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبقى شجرة ولا حجرا إلا خلص أجدنا لا يسجدون إلا لنبي وإن نجده بكتبنا القصة بحيرة هذه مشهورة وإن كان أبيع شيء من الابتلاف فبعضهم يقول إنه عرفه لأنه رأى الغمامة تظله أكون كل ما صار فإن الله يسير معه غمامة قطعة من الغيم تضل ولا تضل غيره فعرف أن له خصيصيه وأنه نبي هذا الراهب من الرهباء من نصارى وعبادهم يجدون إذا أصبته الكتب ويعلمون بأنه نبي هذا الزمان ويعلمون أنه سيبعث وأن الله تعالى سينصره وسيؤيده ويقويه أفلأجل ذلك أفلأجل ذلك كانوا ينتظرون ينتظرونها بذلك الزمان اليهود الذين في المدينه يقولون لنا اهل الانصار انه قد اظل عهد ابيا يخرج في الزمان ان يقاتلكم معه يذكرون ذلك دائما كان ذلك من اسباب مسابقه الانصار الى تصديقه كذلك ايضا النصارى الذين منهم بحيرة يعرفونه بصفته التي يجدونها بكتبهم والدليل ذلك من القرآن قول الله تعالى وقوله تعالى الذين يتبعون بسول الأبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل مكتوبا عندهم وقال تعالى يعرفونه حتى ما يعرفون ابناءهم فعرفوا بصفته واشار الى ابي طالب الى ابي طالب ان يرد خوفا عليه من اليهود انهم اذا راوه قتلوه اذا علموا ان نبوة خرجت منهم يعرفون انه انا توصل به ولكن يقولون فينتظرون أنه يخرج منهم ولهذا لما خرجوا من غيرهم من العرب حسدوه كما قال تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من المسلم يحسدونه قال تعالى يودى ودى أهل كتابنا وردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أوفتنا ذكر بعد ذلك أنه خرج مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها وذلك لأن خديجة كان عندها رأس مال كان عندها مال وكان لها غلام مملوك اسمه ميسرة فأشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع ميسرة بمال لها يشتري به بضائع يكلم به رجاء أن يحصل به ربس فخرج مع مئسرة في تجارة لها أبلغوا إلى سوق مصر أمن الشام فباعوا أمامهم من التجارة واشتروا أيضا اشتروا تجارة وجاءوا لها إلى مكة واحتاج إليها أهل مكة إلى سلسة اللباءة وربع بيها ربحا ربح ربح كثيرا ألما ربح ربحا كثيرا أقسم ربحه ثلاثة أختار فقال ثلثا أتصدق به وثلثا أتزوج به وثلثا أتمتع به فلما ذكر فلما ذكر الزواج عرضت عليه نفسها ألا تتزوجني عند ذلك وافق على ذلك اشتهر ذلك عند أهل مكة وتزوجها وعمره خمسون وعشرون سنة وكان دائما يذكرها ويذني عليها ولها أخت اسمها خالة أتكون عائشه رضي الله عنها ما غرت على احد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما على خديجه ولقد ماتت قبل ان يتزوجني بخمس سنين وما ادركتها ولكن كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها استأذنت عليه مره اختها اخاله فعرف صوتها فقال اللهم خاله فغارت عائشه وقالت ما تذكر من امرأة حمراء الشدقيني قد أدلك الله خيرا منها فقال إنها وإنها وكان لي منها ولد فأكد كانت هذه مقدمة إحياته بعد هذا الدرس إنواصل إن شاء الله في امتداء الوحي وما بعده ونهد صبعا لنكمل هذه النسخة أحسن الله بكم سيخ يقول من استدل على مشروعية الاحتفال بمولد النبوي مستدلا بحديث ذلك يوم نولدت فيه وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم عظم يوم مولده وصامه فنحن نعظمه لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح نكون عظمه بالسيار واما ان تعظمه بالرقص ورغنا ونحو ذلك فإن هذا مخالف لسنة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال إذاك يوم رفت فيه كأنه يقول عنده يوما له هذا الفضل فصيامه يكون فيه الاجر وجاء في غضله أيضا أنها ترفع فيه الأعمال في يوم الاثنين وفي يوم الخميس كان صلى الله عليه وسلم يصومهما فقال انك تكسر من صيام الاثنين والخميس فقال انها ترفع فيهما الأعمال واحب أن يرفع عملي وانا صائم أحسن الله عليكم يقول كيف شاهد بحير الراهب سجود الأشجار والأحجار هكذا يعني هذه القصة يمكن أنها كشرت وأنها سجدت سجودا حقيقيا ولكن الصحيح أن سجود هذه الأشياء بغلها في قول الله تعال إن لا السماوات في السموات أمه الأرض والأرض قوانا وكرها وغلالهم اي يسجد ظله ولكن قد تسجد الشجره قد ثبت انه في الله جاءه رجل وقال اني قرات ايه فيها السجدة، فسجدت فيها فسجدت الشجره التي عندي وسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها اجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وذخرا احسن الله عليكم يقول في احدى صيغ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم يقول صديق الشيخ الا يكون هذا الحديث مفسرا للال صحيح انه مفسر لا وان اكثر كثير من العلماء يقولون ان اله ازواجه وذريته امنها وقد يدخل فيهم ايضا اعمامه عمه حمزه وعمه العباس واعبدوا ان اولاد عبد المطلب الذين اسلموا كعاقيل وجافر وعلي واولاد العباس كل هؤلاء قد يدخلون في اله ولكن الرافضه إنما يخصون آله بخمسه يقول قائلهم لي خمسه أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمجتبى وابناخما والحاطمة هؤلاء عندهم هم آل البيت العباس ليس من اهل البيت بل يكفرونه وكذلك من عباس وكذلك بقية الصحابة وكذلك بقية أهل البيت. فأنا قول آله أهل بيته وزوجاته من اهل بيته. هذه قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الريس اهل البيت. السياق في زوجاته. أما قبل هذه الآية وما بعدها. هذه قوله تعالى وقرن في بيوتكم ولا تضر أن يا إياه ليتدوله. وعطينا الله ورسوله إنما يريد الله الإذن عنكم يعني عن كنا وعن النبي ذكر الضمير تغليبا لدخوله صلى الله عليه وسلم صحيح الله يقول ما معنى نبي الملحمه خسرها المؤلف عنها المكتلة يعني أنه يصل على يديه قتال كما حصل في وقعة بندر وقعة أحد وقعة فنين غير ذلك وكذلك في أمته حصل عبار قتال بين أمته سواء بينهم وبين الكفار كما في قتال الروم وقتال الفرس أو أمين أمته في قتال الفرس أحسن يقول ذكرتم أن الماحي هو الذي محى الله بي الكفر ولكن الكفر موجود ولو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل عبوس ترافية أن الماهي الذي ينفى الله تعالى بالكفر ولكن معناه يوم ينحى الكفر كله من الأرض ولكن يوم من كثير من الأرض فإن الله تعالى أظهر دينه حتى انتشر في ثلاثة ارباع الأرض مما يدل على أن الله تعالى أظهر دينه علم ما وعد به في قول الله تعالى اليوم يظهره على الدين كله أحسن الله يقول هل ما ذكر الله في كتابه بشيرا ونذيرا تصفحه أثماء للنبي صلى الله عليه وسلم يا صحيح أنها من الصفات أن المصفة هي أنه مبشر يبشر بالخير ويحذر عن المشكل أحسن الله يسمى أثابكم ونفعنا بإلمكم صلى الله عليه نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ابتداء الوحي فلما بلغ أربعين سنة اختصه الله بكرامته وابتعته برسالته أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة وقيل خمس عشرة وقيل عشرة والصحيح الأول وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر كعبة ويجعلها بين يديه وصلى إلى بيت المقدس ايضا بعد قدومه المدينة سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا هجرته صلى الله عليه وسلم ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريق الليثي وهو كافر ولم يعرف له إسلام وأقام بالمدينة عشر سنين وفاته صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو ابن ثلاث وستين فقيل خمس وستين وقيل ستين والأول اصح وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحاة في انتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وقيل لليلتين خلتا منه وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول ودفن ليلة الأربعاء وقيل ليلة السلساء وكانت مدة علت إثنى, إثني عشر يوما وقيل أربعة عشر يوما وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن عباس وقسم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولياه وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري وخفن في ثلاثة أتواب بيض سحولية من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامه وصلى عليه المسلمون فزاد لم يأمهم عليه أحد وفرش تحت قصيفة حمراء كان يتغطى بها ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقسم وشقران وأطبق عليه تسع لبنات ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فصل في أولاده وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة القاسم وبه كان يكنى ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن, وهو ابن سنتين وقال قتاده عاش حتى مشى وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام وقيل إن الطاهر والطيب غيره والصحيح الأول وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر وهو ابن سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر وقيل كان له ابن يقال له عبد العزة وقد طهره الله عز وجل من ذلك واعاده من البنات زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس وهو ابن خالتها وأمه هالة بنت قويلد ولدت له عليا مات طغيرا وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمه وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن ابي طالب وولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا وام كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن ابي طالب ورقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده ثم تزوج ام كلثوم فماتت عنده وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله وبه كان يكنان فالبنات اربع بلا خلاف فالصحيح في البنين أنهم ثلاثة وأول من له القاسم ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم ثم في الإسلام عبد الله ثم إبراهيم بالمدينة وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر رصل في حجه وعمره رواها مام بن يحيى عن قتادة قال قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجه قال حجة واحدة واعتمر أربع عمرات عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة وعمرته مع حجته صحيح متفق عليه هذا بعد قدومه المدينة وأما ما حج بمكه واعتمر ولم يحضر والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال عسى لا تروني بعد عام هذا فصل في غزواته غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خمسا وعشرين غزوة هذا هو المشهور قاله محمد بن إسحاق وأبو ماشر وموسى بن عقبة وغيرهم وقيل غزى سبع وعشرين والبعوث والسرايا خمسون أو نحوها ولم يقاتل إلا في تسع بدر وأحد والخندق وبني قريضة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف وقد قيل إنه قاتل بوراد القرى وفي الغابة وبني النظير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 كرأنا حالته قبل أن ينزل عليه الوحي الوحي ابتدأ وعمره أربعون وقيل أربعون وستة أشهر المشهور أن عمره أربعون ويمكن أن الذين يكالوا ذلك أشكطوا الزيادة لأنها كسر لهكذا ذكرت عائشه رضي الله عنها قالت أول ما ودي أبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح يعني اتحققت إذا رأى رؤيا اتحققت وظهرت مثل الصبح الذي يتبين تقول ثم حبب إليه الخلق يعني حببت حبيب إليه الخلوة والانقطاع عن الناس ولأن ذلك لتمرين قلبه وجسده حتى يتقبل الوحي عندما ينزل إن إليه فكان يخلو ابي غالي حراء ويتزود من ذلك الليالي ذوات العدد ياخذ زعدا ويبقى يتحنج يعني يتعبد في ذلك الغار وهكذا الى ان نزل عليه الوحي ابو رحمه الله بدا كتابه بقوله قاله باد الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث عائشة الطويل الذي أول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أرأي صادق إلى آخره وذكر أيضا حديثا عن عائشة أيضا أن الحادث ابن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ياتيك الوحي فقال احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس فاعي ما يقول واحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني فاعي ما يقول تقول عائشه رضي الله عنها ولقد كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشاكي فينخصم عنه وان جبينه ليتفصد عرق اي من شكل الوحي وذكروا انه كان يلقى من الوحي شده عندما ينزل عليه الملك يلقى منه شده ثم بعد ذلك إذا فصل وإذا هو قد القي عليه ذلك الوحيد نزل عليه قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يصر إليك وحيده وقوله تعالى لا تعجل بالقرآن إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرانا ثم إن علينا بيانه فكان بعد نزول هذه الآية ينصت عندما ينزل عليه الوحي إلى أن ينتهي الملك من ما ينزل عليه ثم بعد ذلك يقرأه يقرأ ذلك الوحي الذي نزل عليه كما أنزل لأن الله قال إن علينا جمعه وقرآنه أي جمعه في بؤادك وقرآنه يعني قراءته وتوفيطك لهم تقرأه فأول ما نزل عليه وهو في غار السر وهذا القار لا يزال معروفا الجبل رأسه الصفوف طويل طويل الفرقه ويمكن انه اذا كان يتزوج يبقى فيه شهرا او عشرين يوما الم ينزل ويوجد عنده عظماء الجبل كما ذكروا ينزل عليه المطر يكون هناك مستنقعاتنا نفيها الأزمنة يتكلف كثير من الناس يصعدون هذا الجبل يقولون إن صعوده يستغرق نصف ساعة وهم يصعدوا إلى دلوة الجبل وهذا ليس من السنة ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد يرقى الجبل بعد تلك المرة بعد ما نزل عليه الوحي ولا كان الصحابة يصعدونه وهؤلاء الذين يصعدون الى أن يصل ذلك الجبل ذلك الغار أكادهم يريدنا أن يتغرقوا به وكانت سهلت الدولة التركية له مصائد واجعلت فيه درجا ولكن مع طول السنين تغير ذلك الدرج الذي كان يصعدون معه ومثله غار خور المذكر يقول إيه تعالى إذ هما في الغار فإن الترك الترك وضعوا له درجاً طويلاً بهذا يستمر الذي يلقاه نحو ساعة وكل هذا الرسل له الذين يدعونه الذين يزورونه قد يتنسحون به وقد يلقون فيه دراهم يدعون أن هذه الدراهمة تنفعهم وتشفعهم لأنهم تصدقوا فيه ولا أصل لزيارة ولا لرسول ذي الغارين والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي أول ما جاءه الملك كما في القصة المشهورة أنه غطه يعني غنى ثم ارسله وقال اقرا يقول فقلت ما انا بقال اي اني لا اعرف شيئا لانه لم يزل اميا الا يقرا ولا يكتب ولله حكمه هو انه ويكتب لا اتهمه وقالوا نسخ هذا القرآن من الكتب السابقة ومع ذلك فكبتالوه قال الله تعالى وكهل أساطير الأولين اكتسبها أفأيتم لا عليه أكرة وأصيل ولما غطه أرسله قال أكرأ ثلاث مرات بعد هذه المرات الثالثة إذا كانوا سورة العرب أولها اكرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من العرب اكرأ وربك الأكرم الذي علم في علم الإنسان ما لن يعلم فنزل بهذه الآيات ترجف بوادرة يرجع قلبه وجاء الى زوجته خديجه وقال ادثروني اي غطوني اذا لما ذهب عنه الروع أخبرها الخبر فقالت كله والله لا يصيح الله انك لتغسل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكره الضيف وتعين على نوائب الحق يعني ان هذه صفات شريفة والله تعالى لا يقضي من كان متصفا بها ذهبت به بالهان إلى ابن أمنها وركت ابن نوحل وكانت تنصر في جاهلية وكانت ترأ شيئا من كتب النصارى وتعلم لغتهم السريانيه فكان يكتب او ينكر من السريانيه ابي الحروف العربيه فقالت اسمع من ابن اخيك فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمع وبما يرى فقال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى يعني الملك الذي ينزل بالوحي وهو جبرائيل عليه السلام يا ليتني حيا اذ يخرجك قومك فقال او مخرجيهم قال نعم لن ياتي احد بمثل ما اتيت به الا اوذي وان يدركني يومك انصرك نصرا تقول عائشه ثم لم ينشا البركات ان توفي ثم فتر الوحي ولمده سته اشهر فتر الوحي ثم بعد ذلك نزل الوحي وتواتر وتتابع اول ما نزل سوره عقره ثم بعدها بسته اشهر نزلت سوره مدثر هكذا اختصه الله تعالى بكرامته حيث فضله واكرمه بهذه الكرامه التي هي الرسالة اتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء الجبل المرى في مكة وبعدما نزل عليه الوحي ابتدى أن الناس الناس انتزال لك لتعرفكم فأنزل وربك أكمل وثيابك وطهل ورجل فهجر وقرأ مع رهما الرجل ولا تمن تستكفر ولربك فاصلت اخر يدعى إلى هذا والوحي انزل عليه استمر على ذلك ثلاثه عشرة سنه وهو يدعى الى مكه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله بعد عشر سنين اشري به الى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس ولما أصبح أخبر الناس اني قد أسري بي البالي وصلت إلى بيت المثلس ورجعت من ذلك وقالوا هذا كذب نحن نعمل المطيه إلى بيت المثلس شهرا أذهب شهرا إياه وهذا يدعي أنه جاء ورجع في العيلة يوم علموا بان الله تعالى قادر على كل شيء ولما جاءوا الى ابي بكر وقالوا ان صاحبك ازعم كذا وكذا فقال صادق اني اصدقه من ذلك اصدقه بخبر السماء كان يصلي بمكه الى بيت المقدس مدة إقامته في مكة ولكن يجعل كعبة بين يديه يستقبل كعبة ويستقبل ايضا بيت المقدس يتمكن من استقبال الغاجر إلى المدينة كان يصل إلى بيت المقدس بامر من الله لأن بيت المقدس قبلة الأنبياء من بني إسرائيل وكان قد رجى أنهم يسلمون ولكن أصروا ولما اعتم له ستة أشهر وهو يصلي إلى بيت المقدس ولم يتأثروا صرفه الله وإن جعل قبلة وقبلة إبراهيم التي هي الكعبه المشرفه ذكر بعد ذلك هجرته الفجره الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الاسلام تكلم عليها الشيخ محمد بن عبد الرحمن رحمه الله في كتابه ثلاثة الاصول لما كثر على المشركين بمكه على المؤمنين رخص لهم صلى الله عليه وسلم فعند ذلك هاجروا الى الحبشه التي تعرف الان باثيوبيا وكبيرهم جعفر بن ابي طالب اخو علي وبقوا هناك الى سنه سبع أمن في أمن وطمانينه ودعوا النجاشي ملك الحبشه فاسلم وكان اسمه أصحنه ولما كان في سنة سبع رجعوا إلى المدينة ويسمون أهل الهجرتين. أما النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين في مكة أفعنا ماجروا إلى المدينة.